Jag har varit med dig, jag har varit med dig och att du att du och من غير ما تسلم وكفى قلبي أنا مسلم قدعني من غير ما تسلم وكفى قلبي أنا مسلم داني يا دماغي du behöver inte känna du behöver du behöver inte känna. En resa en gång och fått mig att bilda för حستان وأصبر قلبي وتمن على نادي الشو أنا حستان وأصبر قلبي وتمن على بال متجيني على بال متجيني وتان ناري نعيش أنا حسن وأصبر قلبي وتمان على بال متجني على بال متجني وتنص ماني بورب. أوهي واجني طماني بوربك أوهي واجني أنسافر وحنا وفاتني لتبعد عني لتبعد عني وتشيلني. عيشنا الامور بات حلالك والبعد غير احوالك شايفلك غربات حلالك والبعد غير احوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما always in your face em sa fi fi r och o pled ما كان بودك حي طاو، سنة قلبي عور وما يتحاو، حفتك رك أختها من الأوى الأكثر من الأوى الماء ما كان بودك حي ده انا قلبي ما وما يتحاول حفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول بس انت ياك تبقى تفاكرني بس انت ياك تبقى تفاكرني امسا في الوحدة O faget mig, för att titta mig, mig, och